سبيل الدموع سبيل مريح تنا يا صحي كي تستريح وغوث الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تلا هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعى كالفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تلا هدايا صاحي كي تستريح وبوث الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء الرحيم الفسيح فبالله كَمْ استطيب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسكم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطير أساري رواج الصبي توسر توسر أساري رواج الصبي سبيل الدوموع سبيل المريح أدا أدا يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصاري يا سعاك الفضاء الراحب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا هدايا صاح كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعاك الفضاء الراحب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فاني علمت بانك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح ترترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل مريح تنال الادايا صاح كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعى كالفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى هدايا صحي كي تستريح وبوث الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء الرحيم الفريح